ولو نشأ لأريناكهم، لأريناكهم فلعرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم، ولا تعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم، ولا رب لونكم حتى نعلم المجاهدين منهم، والصابرين ونبول وأخبركم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله واتقى الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اطيعوا الرسول ولا تبغوا أعمالكم إن الذين كفروا وقدوا سبيل الله ثم باتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترتم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَضَرْبٌ وَيُقْرِئُ أَبْوَانَكُمْ ۗ هَلْ أَنْتُمْ هَاهُنَا ۚ لَا تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا ۚ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخَلُوَ مَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْقَنِيعُ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلُوا يَحْتَبَدِ الْقَوْمَ الْمُغِيرَةَ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ